حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤَدُّ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُسْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خالدي خَالِدِينَ فِيهَا ихم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء كهم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْ ذَالكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ